لمعات الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشبه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع الإباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى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 أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها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 ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وعلى هذا درج السلف وآئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم وقال أمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الإمام أبو عمرو الأوزائي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدأة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأمر وأثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت قال الرجل فإني أقول قد علموها قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسأهم قال بلا وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يساؤك أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسأهما وسعهما وهكذا من لم يسأهما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن إيسى عليه السلام أنه قال تألم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى يحبهم ويحبون وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم وقوله تعالى اتبأوا ما أسخط الله وقوله تعالى كره الله بأعثهم ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله يأجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين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 وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد قال سبعة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 وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء وسماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواء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 ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن أونيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاتا غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بأد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان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 نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآن لم يبقى شبهة لذي لب في أن قرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شاء وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى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 من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز طراقهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ نعضرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإن لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير فصل ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته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 يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى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 قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره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 لئلا يكون للناس على الله خجة بعد الرسل ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسأها وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فدل على أن للعبد فئلا وكسب يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره فصل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالإصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فزادهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا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 نعلم أنه حق وصد وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلنا، ولم نطلع على حقيقته ومعناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منام فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول إيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل وعذاب القبر ونائمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور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 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته ما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته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 ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم الفاروق ثم أثمان ذنورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبد الله بن أمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم أمر ثم أثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم أمر ولو شئت لسميت الثالث وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماء الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله ثم من بعده أمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم أثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد ثلاثون سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه ونشهد للعشرة بالجنة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 وأبو أبيدة بن الجراح في الجنة وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم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 ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، ومن السنة السمع والطاعة لآئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم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 ومن السنة هجران أهل البداء ومباينةهم وترك الجدال والخصومات في الدين ومن السنة هجران أهل البداء ومباينةهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدع والاصقاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمؤتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعادنا الله منها وأما النسبة إلى إمام في فرؤ الدين